بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن لقد تكلمنا في الدرس الماضي على تعليق الصلاق بالأوصار فقلنا لو قال لزوجته طالق وأوله وقع الطلاق بأول جزء منه. ولو قال لها وقع طالق درس أنت ظرته أنت كذا منه نهاره في في في في شهر أو جزء أ و أ و ل يوم منه ف إ ن الطلاق يقع بفجر أ و ل يوم ل أ ن ا ل يطلق و م ي على الزمن من طلوع الفجر إ ل ى غروب الشمس أو أنت أو أنت فأنت ولو يوم فبغروبه قال طالق قال طالق تطلق قال طالق لها الشهر الشهر فإنها الشهر ليلا إذا آخره آخره من من في في في آخر بآخر آخر جزء جزء مضى يوم فأنت طالق شمس غده او قال لها نهارا إ ذ ا مضى يوم ف أ ن ت طالق ففي مثل وقته من غده يعني بعد مرور اربع وعشرين ساعه تكون طالقه وبعد ذلك تكلمنا على أ د و ا ت التعليق وقلنا ان ادوات التعليق هي من و إ ن و إ ذ ا ومتى ومتى ما وكل ما و أ ي وقلنا إ ن هذه الصيغ اما أن تكون إ أ ن يكون التعليق فيها بالاثبات و إ م ا أ ن يكون التعليق فيها بالنفي ف إ ذ ا كان التعليق ب ا ل إ ث ب ا ت ف إ ن ه ا لا تقتضي الفوح إ ل ا في ا ل خ ل ع على تفصيل فيه بين الصيغ تكلمنا عليها عندما تكلمنا على الخلع وكذلك لا تقتضي التكرار إ ل ا إ ذ ا كان ت ت ع ل ي ق ب ل غ ظ ه كلما ثم ذكرنا عددا من الصور ا ل م ت ر ت ب ة على هذه الصيغ من جملتها أ ن ه لو قال وتحته أ ر ب ع نسبه ان طلقت و ا ح د ة فعبد حر وكان عنده عدد من العبيد و إ ن اثنتين فعبدان و إ ن ثلاثا فثلاثا و إ ن أ ر ب ع ا فاربع فطلق أربعا فطلق نسوته ا ل أ ر ب ع معا أ و مرتبا عتق عليه ع ش ر ة من العبيد ل أ ن ه بطلاق ا ل أ و ل ى يعتق عبد وبطلاق ا ل ث ا ن ي ة يعتق عبدان فصار المجموع ث ل ا ث ة وبطلاق ا ل ث ا ل ث ة يعتق عبدان ث ل ا ث ة صار المجموع س ت ة وبطلاق ا ل ر ا ب ع ة يعتق أ ر ب ع ة فصار المجموع ع ش ر ة ثم انتقلنا إ ل ى ص و ر ة ث ا ن ي ة وهي أ ن ه لو علق النكاح ب ك ل م ة أ و ب ل ف ظ ة كل ما ا ل ص و ر ة التي ذكرناها ا ل آ ن قال إ ن ف ل ق ت و ا ح د ة فعبد حر وإن ثنتين فعبدان و إ ن ثلاثا فثلاث لكنه ا ل آ ن قال كلما طلقت و ا ح د ة من نساء اربع ل أ فعبد من عبيدي حر وكلما طلقت سنتين فعبدان من عبيدي أ ح ر ا ر وكلما طلقت ثلاثا ثلاثا فثلاث من عبيدي أ ح ر ا ر وهكذا قال في هذه ا ل ح ا ل ة إ ذ ا طلق نسوته ا ل أ ر ب ع ه ف إ ن ه يجب عليه أ و يعتق عليه خ م س ة عشر عبدا ل أ ن ك ل كل م ة كل ما تقتضي ا ت ك ر ا ر ف إ ذ ا طلق ا ل أ و ل ى يعتق عليه عبد واحد ف إ ذ ا طلق ا ل ث ا ن ي ة يعتق عليه عبدان ل أ ن ه صار مطلقا لاثنتين ويعتق عليه عبد لطلاق ا ل ث ا ن ي ة ل أ ن ه قال كلما طلقت و ا ح د ة ف ع ب د حر فحينما طلق ا ل ث ا ن ي ة طلق و ا ح د ة وفي نفس الوقت طلق اثنتين ف إ ذ ا طلق ا ل ث ا ن ي ة وعتق عليه ث ل ا ث ة من العبيد ف إ ذ ا طلق الثالثه ة عتق ع ل ي أيضا عتق عليه و ا ح د ة بطلاقه ا ل ث ا ل ث ة ل أ ن ه صح ى عليه أ ن ه طلق و ا ح د ة وعتق عليه ث ل ا ث ة ل أ ن ه ا ا ل م ر ا ة ا ل ث ا ل ث ة فصار المجموع أ ر ب ع ة ففي ا ل أ و ل ى عبد واحد وفي ا ل ث ا ن ي ة ث ل ا ث ة صار المجموع أ ر ب ع ة وفي ا ل ث ا ل ث ة أ ر ب ع ة صار المجموع س ب ع ة فحينما طلق زوجته ا ل ر ا ب ع ة بطلاقه يلزمه عبد ل أ ن ه قال كلما طلقت و ا ح د ة فعبد من عبيد عر وفي نفس الوقت يقال إ ن ه طلق سنتين ل أ ن الثالثه مع ا ل ر ا ب ع ة صار المجموع اثنتين فهو قال كلما طلقت سنتين فعبدان من عبيده احرار فلزمه بهذا عبدان قال المجموع ثلاثه وقال كلما طلقت اربعا فاربع من عبيده احرار صار المجموع بطلاق الرابعه سبعه ة الثمانية مع الأولى يصد عبدا بصلاق ن س وانا ه ل أ أ ر ب ع و قلت لكم في الدرس الماضي وذكرت أ ؤ ك د على ه ا لا تستغربوا من هذه الصور الناس حينما لأن يطلقون ت من هذه ي ل بألفاظ الصلاق م و و ن ذ ك لكم في الدرس الماضي أ ن ا ل إ ن س ا ن مهما حاول أ ن يضبط صور الطلاق ف إ ن ه ستقع بين يديه نماذج وصور ما خطرت له ببال ولا خطرت لمخلوق ل بما لان ا ل إ ن س ا ن يبتكر ويخترع والمناسبات كثيره ة المناسبات ك ث ي ر جدا وفي كل يوم تتجدد في ذهن الانسان صور قد يعلق بها الطلاق ودماء على ذلك فان الاحكام تتكرر وهذه الاحكام التي ذكرها الفقهاء والتي استغرقنا بها دروسا متعدده كما رايتم ما هي الا نماذج وصور كليه لجزئيات قد تقع فتكون هذا كله إ ذ ا علق ا ل ص ل ا ق ب إ ث ب ا ت كان قال لها كلما عملت كذا وقع الطلاق أ و إ ن عملت كذا ف أ ن ت طالق و أ م ا إ ذ ا علقه بنفي وهي ا ل ص و ر ة الثانيه ة فنقولنا علق تقطض كلما التكرار إذا بإثبات وأما فنضط ر غ ي ا الصيغ فلا التكرار فإذا علق بالنفي من علق يقطض كان قال لها إ ن لم تدخل الدار ف أ ن ت طالق عكس ا ل ص و ر ة ما قال لها إ ن دخلت الدار ف أ ن ت طالق و إ ن م ا علق الان على النبي قال ل ان إ لم تدخل الدار ف أ ن ت طالق فمتى يقع الطلاق إن إن لم تدخل الدار فأنتي طالق يقع هذا الرجل؟ قال إن علق هذا بإن قال اختلف كقولي ان لم تدخلي, تدخلي الدار فانت فإن ل ما حدد لها د الدارة خ ل فأنت طالب ق قال وهذا لا ي... يعلم إ ل ا بموت أ ح د ه م ا عند الياس من دخول الدار عند ذلك يقع الطلاق و أ م ا ما دام هناك احتمال ف إ ن الطلاق لا يقع و أ م ا إ ذ ا علق بغيرها من الطير كقوله إ ذ ا لم تدخل الدار ف أ ن ت طالق فان المراه تطلق عند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل ف إ ذ ا كانت أ م ا م الباب وقال لها إ ذ ا لم تدخل الدار ف أ ن ت طالق ف إ ن ه ا تطلق بعد د ق ي ق ة لانها خلال د ق ي ق ة واحده يمكنها ان تدخل أ م ا لو كان البيت مثلا في م ن ط ق ة وعلق الطلاق في م ن ط ق ة أخرى ق اخرى ل لم إذا ت د ل ل ا ا د أنت المنطقة الفلانية فأنت ت في وهي طالق ح تتمكن من دخول الدار تحتاج لساعة من الزمن حتى تصل وتدخلها من من الزمن دخول الدار لساعة إليه قال يقع الطلاق بعد مرور س ا ع ة من الزمن فلذا إ ذ ا علق ب إ ن ما يقع الطلاق إ ل ا ب ا ل ي أ س من دخول الدار و أ م ا إ ذ ا علق ب إ ذ ا فالطلاق يقع عند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل الذي علق على الطلاق عليه والفرق بين إ ن و إ ذ ا أ ن إ ن أ د ا ه شرط لا اشعار لها بالزمان ولذلك ما يحدد الدخول بزمن معين ولكن إ ذ ا غ ر ف ب م ا يستقبل من الزمان مثل متى وبناء على ذلك ف إ ن الطلاق يقع بمضي زمن يتمكن المرء فيه من إ ي ق ا ع الفعل الذي علق الطلاق عليه ولو قال لها من صور التعريف قال لها أ ن ت ق ا ل ق ان دخلت الداره أو قال لها انت طالق أن لم تدخل أنت طالق ان ل ا أ دخلت الدار او أن لم تدخل أنت أن, دخلت ان هنا ا لم ل ا تدخل ا ل أنت أن الدار وقع الطلق الحال في、الحالة. أ و قال أ ن ت طالق أ لم تدخل الدار ب الفتع في الموطنين هنا عندكم في الكتاب ذكر في ذكر ا ل س و ر ة ا ل أ و ل ى بكسر همزه بن لكن هل هذه ا ل ص و ر ة يستوي فيها العالم بالنحو وغير العالم بالنحو الذي لا يعلم النحو ولا يعلم عمل ان و أ ن ه ا ت ن س ب ئ مع ما بعدها في مصدر الذي لا يعلم هذا يتبادل لذهنه أ ن المراد التعليق فيقول أ ن ت طالق ان دخلت الدار وهو لا يميز بين أ ن وبين إ ن ويريد بهذا أ ن يقول ل ا إ ن دخلت الدار ف أ ن ت طالق هل يعامل النحوي الذي يعرف معاني الكلام ومواقعه كما يعامل ا ل أ م الذي لا يعلم هذا ظاهر كلام الامام الرافعي رحمه الله تعالى أ ن كلا الرجلين يعامل هذه و ع ا م ل ه ولذلك لم يميز ما بين نحوي ي ن وغيره في عبارته ولكنني أ ن ا اقطع ب أ ن ا ل إ م ا م الرافعي رحمه الله تعالى لو عرضت عليه الصورتان ل م ي ت بينهما هو لم يميز بينهما في الكلام ظاهر عبارته أ ن ه لا فرق بين نحوي ي ن وبين غيره فهناك فرق بين ان وبين ان ل ل م م ا ا إ ن ا ل إ م ا م النووي حينما يستدرك على الرافع بعض استدراكاته لمخالفه الرافعي فيما ب ابت ن من أجل التوضيح ومن أجل البيان أو من أجل زيادة صورة من أجل الصور لا من أجل أن يخالف زيادة به هنا الإمام النووي رحمه الله النووي نحوي الإمام تعالى زاد على الرافع قال فيها قلت إلا على قلت في غير صحيح فقرة فتعليق في ا ل أ ص ح والله أ ع ل م وهنا لا يريد ا ل إ م ا م النووي مخالفه الرافعي و إ ن م ا يريد أ ن ي ب د ا ل ع ب ا ر ة تحتمل ا ل أ م ر ي ن في ظاهر كلام الرافعي ا ل إ م ا م النووي رحمه الله مخالف ل ل إ م ا م الرافعي وبناء على ذلك نستطيع أ ن نعد هذه ا ل ف ق ر ة من ا ل أ م و ر التي خالف بها ا ل إ م ا م النووي ا ل إ م ا م الرافعي ولكننا لو نظرنا إ ل ى ا ل ح ق ي ق ة أ ن ا ما أ ع ت ق د أ ن الرافعي يخالف في هذا لو قلنا له هل يستوي العامي مع العالم ولا فيها في عصر هذا الذي لا يعرف الناس فيه لا ان ولا إ ن نسوا ل غ ة العرب ك ل ي ة إ ج م ا ل ا وتفصيلا م العالم الماضية ما ل لغة العرب كلية يقول إن في هذا العصر, يعامل في العصر لا ما يقول على ذلك الرافعي ة هذا نهائيا وبناء على ذلك إذا كان الرافعي قد بين هذا في في في بيّن غيره قد كتبه في غير ا لبيان م من الإيمان ح ر ر ر تكون هذه الزيادة ا ا ل ما يجب أ ن يكون التفصيل أ و الحكم عليه ف ا ل م ا م النووي قال اذا كان ا ل م ت ك ل م م ع ي ا ما يعرف ل غ ة العرب وقال زوجتي أ ن دخلت الدار ف أ ن ت ط ا ل ق ف إ ن ن ا لا نوقع الطلاق في الحال ونعتبر ك ل م ة أ ن ي ا ل م ف ت و ح ة كان ا ل ش ر ط ي ة ا ل م ف س و ر ة ولا تطلق ا ل م ر أ ة إ ل ا إ ذ ا دخلت الدار ل أ ن هذا ا ل ع ا م ي ة لا يعرف مواقع الكلام ولا يميز بين أ د ا ة و أ د ا ة أ خ ر ى و أ م ا النحوي العالم قال زوجتي ان دخلت الدار ف أ ن ت طالق طلق في الحال ل أ ن ه قال لها أ ن ت طالق لدخولك الدار أ و أ ن ت طالق أ ن لم تدخل الدار أ ح ض ر ه ا قال أ ن ت طالق ل أ ن ك لم تدخل الدرع ا ي ق ع ا ل ط ل ا ق في الحال واما ا ل ع ا م فكما قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى يعتبر هذا بالدفله ن له ي ا تعبير ل ق ل الطلاق على الزمان هناك و وذلك أ ن الصور في التعليق بالحمل والحيل تختلف عن الصور ا ل س ا ب ق ة في التعليق بالزمان وكما قلت لكم ما يذكر ه نماذج ا ن يمكن أ ن تندرج تحتها جزئيات ك ث ي ر ة جدا لو قال الرجل زوجه ت إ ن حملت ف أ ن ت طالق فاذا حملت تطلق بمجرد ظهور الحمل تطلق ك ب ق ي ة التعليقات التي ذكرناها في الصور ا ل ت ا ل ق ة ولكن المعلق عليه تحتلف ا ل آ ن ولو صور م ت ع د د ة قال لها إ ن كنت حاملا ف أ ن ت طالق هذه ا ل م ر أ ة إ ن كانت ح ا م ل ا فلا طلاقه و إ ن كانت حاملا فالحمل إ م ا أ ن يكون ظاهرا معروفا لنا و إ م ا أ ن لا يكون كذلك ف إ ذ ا كان الحمل ظاهرا ً معروفا ً وقع الطلاق في الحال لوجود الشرط قال ان كنت حاملا ً ف أ ن ت طالق فبان أ ن ظهر الحمل عليها ظاهر تطلق في الحال و أ م ا إ ذ ا لم يكن الحمل ظاهرا ً ما في حمل ظاهر بين بين ربما قال سننتظر لنفرض ان ا ل م ر أ ة بعد شهرين من تعليق ا ل ط ل ق ظهر الحمل في بطنها وقال إ ن كنت حاملا ً ف أ ن ت طالق ظهر الحمل بعد شهرين في ح ا ل ة إ ي ق التلفظ ع ا ط ل حالة ل ا ا ق في بالطلاق ما وقع عليها شيء ل أ ن ه ليس ث م ة حمل ظاهر في بطنها فلا يقع الطلاق ظهر الحمل بعد شهرين ما يقع عليها الطلاق ا ل آ ن ل أ ن ن ا لا ندري هل هذا الحمل الذي ظهر كان بعد التلفظ علقت بعد التلفظ أ م أ ن ه كان موجودا حينما تلفظ ا ل آ ن ما ندري قال ننتظر ا ف إ ذ ا ولدت ا ل م ر أ ة ل أ ق ل من س ت ة أ ش ه ر من التلفظ ب ا ل ص ي غ ة تلفظات ب ا ل ص ي غ ة بواحد من محرم فولدت قبل مرور س ت ة أ ش ه ر عليها يعني قبل انتهاء جماده ا ل ث ا ن ي ة قبل مرور س ت ة أ ش ه ر قال نقطع ب أ ن الطلاق كان واقعا ً من س ا ع ة تلفظه لي لان اقل ل ل ح م أشهر هذه أقل فتره ة الحمل أقل فترة يمكن أن تضع ب الحمل ا م ر أ أن ة بعد ت سته ة أ ش ر ف إ ذ اشهر فإذا ولدت لأقل من ستة أ من نقطع بأنها كانت、حامل. حينما الزوج بالطلاق حينما علق على الحمل. فنعتبر أن بالطلاق علق الطلاق الطلاق قد وقع على حامل الزوج الحمل تلفظ من الآن لنا تلك الفترة ظهر وسنتكلم أ لأكثر م من ا إذا ولدت ت ة أشهر أو لأكثر م أربع سنين لأن أكثر سنين ف ر أربع ة الحمل الشافعي سنوات عند ن س و ت على هذا إ ن شاء الله في أ م ا ك ن أ خ ر ى وقد تكلمنا عليه عند الكلام على مباحث ا ل ن ف ا ولدت لأكثر من أربع سنين أو ما بين الستة أشهر والسنوات الأربع ف إ ذ ا وطئت ا ل م ر ا ة خلال هذه ا ل ف ت ر ة و أ م ك ن حدوث الحمل بها ولدت بعد ت س ع ة أ ش ه ر وكان زوجها يطاها في كل م ر ة ما عندنا يقين ل أ ن ه حينما علق الطلاق كانت حامل ل أ ن ه كان يطاها فمن المحتمل أ ن ه ا علقت الشهر الثاني بعد ا ل ت ل ف ض من المحتمل أ ن تكون قد علقت في الشهر الثالث بعد التلفظ وولدت في الشهر التاسع لا إ ش ك ا ل في هذا نهائيا ما عندنا يقين ب أ ن ا ل م ر أ ة حينما تلفظ بالطلاق كانت حاملا يحتمل أ ن يكون الحمد قد طرا بعد تلفظه بالطلاق وبناء على ذلك فلا يقع الطلاق أ ن النكاح متيقن والطلاق مشكوك فيه ولا يزول اليقين بالشك هذه ا ل ق ا ع د ة لكن تدخل في كل جزئيه من جزئيات الفقر تدخل في الطهارة وتدخل في الصلاة وتدخل في الذكاء وتدخل في الزكاة ي و اليقين بالشك النفاح سنوات وكان وكذلك من متيفق المرأة ولدت لو أكثر أربع الرجل او متيقن انه من أنه من حمل من وقع جديد بعد التلفظ بالتعليق الطلاق و أ م ا إ ذ ا كان يطؤها أ ي ض ا ي أ ت ي معنا ما ذكرناه في أ ش ه ر التسعه ما بين ا ل أ ر ب ع سنوات و ا ل س ت ة أ ش ه ر فمن ا ل م ح ت م د أ ن يكون العلو قد ق وقع بعد التلفظ وهذا هو الظاهر وبناء على ذلك فلا يقع و إ ل ا ب أ ن كان لا يطؤها ولدت ل ت ة تلفظ الكلمة ولدت ث م ا ن ي ة أ ش ه ر يقع الطلاق ل أ ن ه ما كان يطوى و ا ل م ر أ ة ع ف ي ف ة والولد منسوب إ ل ي ه ولم يدع ي غير ذلك وقع الطلاق يتبين لنا أ ن ا ل ط ل ا ق قد وقع ل أ ن ه ا حمله ت وضعت معناها انه حينما تلفظ كانت ا ل م ر أ ة حاملا و إ ن قال الرجل لزوجته إ ن كنت حاملا بذكر فطلق وأنثى ف ل قال ت ي ن ق إ ن كنت حاملا بذكر فانت طارق طلق طلقتين ف و ل د ت م ا معا أ ن ج ب ت ت و أ م ا ذكرا و أ ن ث ى قال وقع عليها ثلاث طلقات و ا ح د ة بالذكر واثنتين ب ا ل أ ن ث ى وهذا كثيرا ما يقع هذا يقع كثيرا كم وكم من الرجال في ظنه الفاسد أ ن ا ل م ر أ ة هي التي تنجب ا ل أ ن ث ى وهي التي تنجب الذكر وفي ظن كثير من الحمقى أ ن ا ل م ر أ ة س ت ن ب ك هذا ولذلك يتلفظ بهذا الكلام ولو لم يكن أ ح م ق ا لما تلفظ به ولما أ و ق ع الطلاق على ا ل م ر أ ة بسبب هذا لكن هذا يقع وكثيرا ما سئلنا عن مثل هذا وقع ويقع وسيقع في ظن كثير من الرجال أ ن ا ل م ر أ ة هي التي ت ك هي العنصر الفعال في ا ل ذ ك و ر ة و ا ل أ ن و ث ة مع أ ن العلم الحديث أ ث ب ت على أ ن الرجل هو العنصر الفعال في موضوع ا ل ذ ك و ر ة و ا ل أ ن و ث ة ا ل ل ذ ك و و ر ة ا أ ن و ث ة في الحيوان المنوي وليس في البيضه ة البويضة عند المرأة فإذا فان وإذا ذكر ذكر البيض بحلان الولد بحيوان الولد نقحت منوي نقحت عند منوي مؤنف يكون انثى و ا ل م ر أ ة ليس لها في الموضوع دخل نهائيا ليس هذا الموضوع بحثنا المهم أ ن ه لو قال لها هذا الكلام ف إ ن ه ا بولادتهما معا تخلق ثلاث ص ي ق ا ت و إ ن ولدت ذكرا خلقا و إ ن ولدت أ ن ث ى وقع عليها ف ل ق ت ا ن لقال إ ن كنت حاملا واما إ ن قال لها إ ن كان حملك ذكرا فخلقا وان كان حملك انثى فصلقتين قال فولدتهما ما قال إ ن كنت حاملا ً بذكر أو إن كنت حاملاً قال إ ن كان حملك الحمل الذي بطنه ك حمل ل في المرة الأولى قال إن كنت حمل ا ا ً ب ذ كله ر ف ط ق فطلقتين وقعت فلقات ق ك إن كنت حاملاً بأنثى فطلقتين. الآن فحاملت حاملاً بالسير معاً ثلاث ل ا عبارة السامع أخرى لأول قد يتوهم وهلة أ ن العبارتين متشابهتان ولكن العبارتين مختلفتان قال إن ك ان ح م ل كان حملك أي إن ك ا ل حملك الذي في ب ط ن ذكرا فطلقه او أ ن ث ى فطلقتين فولدت ذكرا و أ ن ث ى قال لم يقع عليها شيء ل أ ن ه قال إ ن كان الحمله الذي كان ل بطنك إن ك ذ ك ر ف أ ن ت م ط ل ق ط ل ق ا إن كان حملك ذكرا ان كان جنس الحمل الذي في بطنك ذ ك ر انثى ف أ ت مطلقة الحمل طلقة بطنك الذي وإن كان جنس ن في أ ف أ ن ت م ط ل ق ة طلقتين ف إ ذ ا يريد أ ن كل ما في بطنها ذكر أ و أ ن كل ما في بطنها أ ن ث ى فلما ولدت, ولدت ذكرا و أ ن ث ى لم يتحقق واحد من ا ل أ م ر ي ن ا ل ذ ي ن علق عليهما الطلاق لم يكن ما في بطنها ذكورا ولم يكن ما في بطنها إ ن ا ث ا و إ ن م ا كان في بطنها ذكور و إ ن ا ث معا وبناء على ذلك ما يقع عليها شيء لا تلقى ولا يقع عليها طلقتي ا ل رجل ج ز و ه إن ولدت ولكنها ولدتهما على ولدت الأول في ودخلت على الترتيب الصباح فطلقت العدة في في و ل د ت الثاني في المساء انتهت عدتها خرجت من ا ل ر د ة ل أ ن الحامل ة تنتهي عدتها بوضعها للحمل قال إ ن ولدت ف أ ن ت طالع فلما ولدت ا ل أ و ل طلق ا ل ط ل ق ه فلما ولدت ا ل ث ا ن ي ة في المساء انقضت عدتها في الثاني ولا يلحقها الطلاق الثاني ل أ ن ه تنتهي به ا ل ع د ة وتصير ا ل م ر أ ة بائنا وليست محلا ل إ ي ق ا ع الطلاق والولد يقل لها كلما ولدت وانما قال ان ولدت فانت طالب ولدت الاول فدخلت في العده فلما ولدت الثاني انتهت عدتها لكنه لو قال كلما ولدت ولدا فانت طالق هذه صوره اخرى ما قال ان ولدت قال كلما ولدت ونحن قلنا ان كلمه كلما اذا علق الطلاق عليك تخطب التكرار قال كلما ولدت ولدا فانت طالق فولدت ثلاثا من حمل واحد ولدت ثلاث اولاد قال وقع من اولين طلقتان كلما ولدت ولدت الاول طلقت طلقه ولدت الثاني طلقت ا ل ط ل ق ة ا ل ث ا ن ي ة فلما ولدت الثالث قال ما تطلق طلقه ث ا ل ث ة لماذا قال لان الطلاق ة الثالث انهى عدتها بالولد الثالث انتهت عدتها وبناء على ذلك لم تعد محلا لايقاع الطلاق عليها فالطلاق الثالث ما يقع بالاول طلق الطلقه بالثاني ط ل ق ا ل طلقه ثانيه ودخلت العده للطلاق الثاني فلما ولدت الثالث انتهت عدتها لان الحامله تنتهي عدتها بوضع لما ولدت الولد الثالث انتهت عدتها فلا يلحقها الطلاق لانها صارت بائنا ا ل م ر أ ه يلحقها الطلاق إ م ا أ ن تكون ز و ج ة و إ م ا أ ن تكون م ط ل ق ة طلاقا رجعيا واما إ ذ ا كان الطلاق بائنا أ و كان ظ ه ا ر ا ف إ ن الطلاق لا يلحق ا ل م ر أ ة فهنا حينما وضعت الولد ا ل ث ا ل ث ة انقضت عدتها ولم يلحقها ل ط ل ا ق الثالث لانها لم تعد محلا للطلاق ونحن قلنا لا بد من المحل في مباحث س ا ب ق ة ولو نتوة قال لأربع نتوه هذه ص و ر ة ج د ي د ة أ خ ر ى لم يقل ل م ر أ ة و ا ح د ة و إ ن م ا كان ع ن د ه أ ر ب ع ه مثله فقال كلما ولدت و ا ح د ة فصواحبها ف و ا ر ف ا ل أ ر ب ع حوالف فقال كلما ولدت و ا ح د ة فصواحبها فوارث ف و ل د ن ا معا ا ل ن س و ة ا ل ا ر ب ع ة ولدنا معا وقلنا ثلاثا ثلاثا ل أ ن ه قال كلما ولدت و ا ح د ة فصواحبها طوارق لما ولدت الاولى ما تطلق لان صواحبها اللاتي ة والثالثة والرابعة طلقنا ة طلقة و ح ي م سن ف ت ا ل ث الثانيه ن ي ة و و ب ا ا د ة ل ة صلقت ل ا و ل ى و ا ل ث ا ل ث ة و ا ل ر ا ب ع ة و ب طلقه ا ا ل ط ل ق الاولى والثانية والرابعة وفي ا ل و ل ا د ة ا ل ر ا ب ع ة طلقت الاولى و ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة فلحق كل واحدتين ثلاث تطليقات ق ا وأما إذا ولدنا مرتباً ولدت الأولى ملت ل مرتبا ثم ة ثم الثالثة طلقت ل أثلاثا ا ة لأن لما و د الأولى لحقتها ولما ولدت الثانية تلقة تلقة ثانية ولما ولدت الثالثة قال وكذلك ا ل أ و ل ى ان بقيت عدتها لانها لما طلقت ولدت ا ل ث ا ن ي ة طلقت و ا ح د ة فلما ولدت ا ل ث ا ل ث ة طلقت ث ا ن ي ة فلما ولدت ا ل ر ا ب ع ة طلقت ث ا ل ث ة و أ م ا ا ل م ر أ ة ا ل ث ا ن ي ة فانها تطلق ط ل ق ة و ا ح د ة فقط ل أ ن ه ا حينما ولدت الاولى لحقتها ا ل ط ل ق ة ودخلت ا ل ع د ث فلما ولدت ف ي ا انتهت عدتها وصارت بائنا فلا يلحقها الطلاق ل أ ن ه ن ولدن مرتبا لما ولدت ا ل أ و ل ى طلقت ا ل ث ا ن ي ة ودخلت ا ل ع د ة فلما ولدت ف ي ا انتهت عدتها فلما ولدت ا ل ث ا ل ث ة لم يلحقها طلاق ل أ ن ه ا بائن والبائن ليست محلا ا ل ط ل ا ق ويلحق الثالثه طلقتان ليش قال الانجينا لما ولدت ا ل أ و ل ى لحقتها ط ل ق ة ولما ولدت ا ل ث ا ن ي ة لحقتها ط ل ق ة ث ا ن ي ة هي في العده ا ل آ ن فلما ولدت ا ث ي ا جاءت عدتها فلما ولدت ا ل ر ا ب ع ة لم يلحقها شيء ف إ ذ ا ا ل أ و ل ى تطلق ث ل ا ث ة و ا ل ر ا ب ع ة تطلق ث ل ا ث ة و ا ل ث ا ن ي ة تطلق ط ل ق ة و ا ح د ة و ا ل ث ا ل ث ة تطلق طلقتين قلوين ا ولدت سنتان معا ثم سنتان معا ا ل ت ر ك ي ب وقع بين اثنتين ولدت سنتان معا ثم سنتان معا فطلقت ا ل أ و ل ي ا ن ثلاثا ثلاثا ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة ولدتا معا كل و ا ح د ة منهما طلقت ب و ل ا د ة صاحبتها ط ل ق ة وكل و ا ح د ة منهما طلقت ب و ل ا د ة السنتين الاخريين طلقتين فصار مجموع ثلاث طلقات فانهما تطلقان طلقتين فقط ل أ ن ه م ا ب و ل ا د ة ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة طلقتا طلقتين ودخلتا في ا ل ع د ة فلما ولدتا انتهت عدتهما ولم يلحقهما شيء من الطلاق الجديد هذا ب ا ل ن س ب ة لتعليق الطلاق بالحمص هذه صوره ا ج م ا ل ي ة وكما قلت لكم الصور قد تكثر كثره لا ي ح ا ط ت بها و إ ن م ا مجمل ما يمكن أ ن يتصور من تعليق الطلاق على الحمل ا هو هذه الصور التي ذكرناها و أ م ا إ ذ اذا علق الطلاق على الطلاق الحين قال إ لها إذا حطي ف أ ن ت طالق وكيف كالولادة كيف يعلم يظهر فليس يظهر بيمينها نعلم لا قال المرأة قالت له أم ما ما أنها أنها هذا هذه حاضت حاضت إذا حطو تصدق مجرد ا ل د ع و ة ما يقبل في هذا ل أ ن ا ل د ع و ة قد تكثر ويحتاج إ ل ى ما يثبت كلامها في اليمين قال تصدق بيمينها سواء وافق عادتها أ م لم يوافق عادتها و أ م ا لو قال لها إ ن ولدت ف أ ن ت طالب قال ما تصدق بيمينها وذلك أ ن الولاده ا ل ر ا ج ع بينه ما ي ح ت ا ج إ ل ى يمين وبناء ذلك لا تصدق بيمينها اما لو ل ع قال ط ل ق غيرها ع ى حيضها كانت لها وقال لها إن حاضر فلانة اي يريد الثانية ضرة حاضر لها لها زوجته كانت وقال ان فلانا فانت طالق ث ما دعت ا حاضر قال ما يقبل كلامها بيمينها لما كان الطلاق علق طلاقها هي بحيضها قبل لانه متعلق بحقها واما الان فالطلاق لغيرها من النساء ف إ ذ ا د ع ت انها ح ا ض ر فلا تصدق بيمينها إ ذ ا كذبها الزوج وبناء على ذلك فالقول قوله بيمينه اي أ ن ا ل أ م ر يرجع إ ل ى الرجل بيمينه في تصديقه ل ل م ر أ ة وفي ت ج د ي د ه لها ل أ ن ن ا لو صدقناها بيمينها ق ا ت نحطك ا واننا ما نقبل كلامك حتى ت ح ل ف فحلفت ن قد أ ث ب ت ن ا حقا على ا ل آ خ ر بيمين غيره وهذا من يرد في الشريعه ان نلزم ا ل آ خ ر ي ن في اليمين و إ ن م ا يلزم ا ل آ خ ر و ن في ا ي ن ه وبناء على ذلك فالقول قول الزوج بيمينه ك م ا ف إ ذ ا صدقهما ط ل ق ة صدقة في و ج و د ا ل ص ف ة التي علق الطلاق عليها وان كذبهما قال أ ن ا ما أ ص د ق ك م ا في هذا صدق بيمينه يحلف ي م ي ن أ ن ه م ا كاذبتان في دعواهما ولا يقبل قولهما ولا يقع الطلاق على و ا ح د ة منهما ل أ ن ا ل أ ص ل عدم الحيض و ا ل أ ص ل كالصحاب النكاح الأصل الحيب والأصل عدم ثبوت النكاح ولذلك نستصحب ا ل أ ص ل ونثبت في الزمن الثاني ما ثبت في الزمن ا ل أ و ل فنحكم ب أ ن ا ل م ر أ ة ما زالت زوجه ة لهذا الرجل وإن صدق واحدة وكذب الأخرى صدق واحدة وكذب وأما صدق صدق صدقها يقع طلاقها تطلق الأخرى الأخرى فالتي التي كذبها فإنها تطلق إ ن حلفت أ ن ه ا حاضت لثبوت طلاقها بيمينها ك ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى التي ذكرناها ولو قال الرجل إ ذ ا أ و إن أو متى طلقتك ف أ ن ت صادق قبله ثلاثا هذه الصور ا ل آ ن لها مكثتم ببعض الصور السابقه ة التي ا ذ ك ر ن ا وهو لو أ ن ه طلق ا م ر أ ة قبل أ ن ينفعها فقلنا إ ن الطلاق لا يقع ل أ ن ه لم يصادق محلا هذه الصور ة ق ر ي ب ة من ت ل وليست هي بعينها و إ ن م ا هي ق ر ي ب ة منها قال لها إ ذ ا طلقتك ف أ ن ت طالق قبله ثلاثا فطلقها ت قال يقع عليها ف ر ق ة و ا ح د ة فقط لماذا قال ل أ ن ن ا لو اعتبرنا أ ن ه ا م ط ل ق ة ثلاثا لما وقع المنجز ل أ ن ه لا يملك أ ك ث ر من ثلاث تطليقات لا يقع المنجز و اعتبرناها بطلاقه لها اعتبرناها ا ن ه طلقت ثلاثا قبل ذلك لما وقع المنجز لانه لم ي ط ا د ق محلا ولا بد من وقوع المنجز حتى ا ل تقع الثلاث و لذلك اوقعنا المنجز و لم نوقع الثلاث لاننا لو القناها لما وقع المنجز والمنجز لا بد من وقوعه فاذا تلحقها طلقه و ا ح د ة قال ان طلقتك ه و إ ذ ا طلقت في المستقبل ف أ ن ت طالق قبله ثلاثا لو قال ان طلقتك ف أ ن ت طالق مرت معنا هذه ا ل ص و ر ة في الدروس ا ل م ا ض ي ة وقلنا تلحقها طلقتا ان طلقتك ف أ ن ت طالق ثم طلقا طلق ل أ ن ه طلق وطلق ل أ ن ه علق طلاقها ب ا ل ت ط ي ق اما قال ان طلقتك ف أ ن ت ص ا ل ق قبله ثلاثا ثم طلقا اذا ق ل ن ا يقع ما علقه على طلاقها ا ل آ ن طلقها المنجد ما يقع ل أ ن ر ج ل لا يملك أ ك ث ر من ثلاث طلقات والمنجد لا بد من وقوعه وبناء على ذلك حكمنا عليها ب ط ل ق ة و ا ح د ة وكذلك لو قال لها إ ن ظ ا ه د ت منك أ و آ ل ي ت أ و لاعنت أ و ف ت خ ت نكاحك بعيب من العيوب فيك ف أ ن ت طالق قبله ثلاثا نفس الكلام ي أ ت ي فيه نفس الموضوع ولا يلحقها إ ل ا ما عمله معها فقط لا غير ل أ ن ه ا ان كانت قد طلقت ثلاثا قبل الظهار ف ل ا ن الظهار لم يطالق مكانا قال ان أ ل ي ت منك ف أ ن ت طالق قبله ثلاثا معنى ذلك أ ن ه ا بائنه فكيف يولي منها والبلاء منه. لا بد منه أ و ل ا ع ن ك كيف تلاعن وهي م ط ل ق ة ثلاثا ما يصلحه اللعان وبناء ما على ذلك ما يعني ما يلحق ه إ ل ا ما هي فيه ا ل آ ن من الظهار او أ ا ل ع ا ن أو غير ذ ل ك ولو ق ا ل ل ه او إن ت ك م ب اللعان ح ا ا فأنت ق ب ه ثم لم وطئ ي ق ل ل قال ط ا ق إ وطئتك او مباحا فأنت طالق قبله. ثم قبله طالق فأنت غ ي ق الطلاق ع ا ل ذلك ي ع ق وقته ه على لأننا لو ن إن ا الطلاق يقع معنى ذلك أ ن وصفه صار حراما ل أ ن ه وطئ ا م ر أ ة م ط ل ق ة وهو ق ان وطئتك مباحا فانت طالق قبله وطئ زوجته لا نعتبرها أ ن ه ا م ط ل ق ة ل أ ن ه لو اعتبرناها أ ن ه م ط ل ق ة لصار وفئه حراما ولما وقع الطلاق ل أ ن ه علقه على وطئ مباح وبناء على ذلك فلا يقع على ا ل م ر أ ة شيء ومن صور التعليق صور ا ل ت على ي ق ع ل ا ل م ش ي أ ر ج و أ ن لا تمدوا من هذه الصور هي صور ج ا ف ة ولكن لا بد منها ل أ ن الواقع هكذا فيجب علينا أ ن نتمشى مع الواقع وهذه الصور قد لا تقع في م ئ ة س ن ة م ر ة و ا ح د ة وقد تقع في يوم واحد م ر ة ونحن حينما نضع ا ل أ ح ك ا م لا نضعها ا لحالة للحاله ا ل ر ا ه ن ة فكان ا ل د ي ن ل دينا فاشلا ل أ ن ه ما يحاكم إ ل ا الواقع فقط في س ا ع ة وقوعه ا ل د ي ن يضع الاحكام ا ل ع ا م ة للمجتمع ا ل إ ن س ا ن ي سواء كان الناس ت ع ر ف و ا على هذا أ و لم ي ت ع ر ف و ا عليه ما دام يمكن ان يقع في ا ل ح ي ا ة فلا بد أ ن يكون له حكم في ا ل ش ر ي ع ة الاسلاميه م ك يكون ن أن أن يقع فلابد ل حكم بل تجاوز فقاءنا هذا ووضعوا أ ح ك ا م ا لصور خياليه لا تقع وكما قلت لكم أ ك ث ر من م ر ة هذا من مفاخر ديننا إ إن ذ انتهى فقهاؤنا رضوان الله عليهم من وقائع ا ل ح ي ا ة وجعلوا أ ح ك ا م ا ا ف ت ر ا ض ي ة ل أ ش ي ا ء لا يمكن وقولها في ا ل ت ف و ر لو وقعت يكون حكمها هكذا هذا من مفاخر ديننا وليس من مثالب ديننا كما يقول الناس الذين حال الله بينهم وبيننا ولو ه ه م في ذ ا العصر ا ص ر و ا يشوهون جمال هذا الدين ولم يجدوا شيء يتهجمون عليه إ ل ا جهود المسلمين أو جهود فقهاء المسلمين رحمهم الله تعالى فالشؤال جافة ومعرفة فقال لا تملوا من هذه الصور وإن كانت جافة بعيدة عن واقعنا يعني نوعا ما لا جراستها أعكامها لأنها قد تقعوا ولا بد أن يكون لها الصلاق المشيئة لكن لو علق من من حكم وإن يكون عن يعني أن هذه بعيدة بد بد قد على إن قال زوجتي إ ن شئت ف أ ن ت طالق إ ن شئت قال او قال إ ن شاءت زوجتي قال ان كانت ح ا ض ر ة الخطاب وجه إ ل ي ه ا فورا أ ش ت ر ط إ ج ا ب ت ه ا على الفور ل أ ن ه نوع تمليس فلابد أن تكون ل ان ب د أ يكون القبول وراء إ ج ا ب ة فورا ف إ ذ ا قالت فورا شئت وقع ا ل ا ق و إ ذ ا لم تقل لم يقع الطلاق يعني فإنها كانت حاضرة و ا ل ت قال له سلاما لها صباحا ق ا ل بعد ساعتين أ و بعد ص ل قبلت أ و شئت ما يقع ف ل ا ة ل أ ن ه اشترط فيه الفور ل أ ن ه ا ح ا ض ر ة و أ م ا إ ن كانت غ ا ئ ب ة ما هي م و ج و د ة قال إ ن شاءت زوجتي فهي م ط ل ق ة أ و قال إ ن شاء فلان فهي م ط ل ق ة قال فلا يشترط الفور في هذه ا ل ح ا ل ة ل أ ن ه لا توجد فيه ش ا ئ ب ة ا ل ت م ل ي ل ل غ ي ب و ب ة ا ل م ر أ ة وعدم امتلاك الرجل الاجنبي ل ط ولو و قال المعلق بمشيئته قال ل بما شئته ز ت ه إ شئت فأنتقاله فقالت ق ل ه تارهة وقع هذا ا الطلاف فورا إذا الطلاف شئت شئة وقع علق عاقل بما ة الطلاق بمشيئة لا يقع ولو علق ا ل إ ن س ا ن ب ا ل م ش ي ئ ة لا يجوز له أ ن يرجع كما لو علق طلاق ا م ر أ ت ي على دخول الدار قال ان دخلت الدار فانت طالق ما يحق له أ ن يرجع ان دخلت لا بد ان تطلق. وكذلك لو علق بمشيئتي إنسان فلا فإذا له أن شاء تطلق بمشيئتها يقضي فإنها لا تطلق فورا أي أن وليس يرجع عن هذا ولو قال لزوجته أ ن ت طالق ثلاثا الا أن يشاء زيد واحدة إ أ ن يشاء زيد طلقه فشاء زيد طلقه قال لم تطلق نهائيا لماذا لا تطلق قال ك أ ن ه قال لها لا يقع عليك الطلاق إ ذ ا شاء زيد أ ن ت طالق ثلاثا ولكن هذا الطلاق لا يقع إ ل ا إ ذ ا لم يشاء زيد ف إ ذ ا شاء واحده فلم يقع القلق ل أ ن ه قال لها أ ن ت قلق ثلاثا وتقع ي ق ع و الطلقات الثلاث إ ل ا إ ذ ا شاء ز ي د و ا ح د ة ف إ ذ ا شاء ز ي د و ا ح د ة لا يقع عليه شيء ا ل ع ب ا ر ة م ه م ة أ ن ه يقع عليها ط ل ق ة و ا ح د ة ولكن ليس المراد هذا、المراج. قال أ ن ت طالق ثلاثا إ ل ا أ ن يشاء زيد واحد يعني يقع عليك طلاق الثلاث إ ل ا إ ذ ا شاء زيد واحد ف إ ن ه لا يقع عليك شيء قال ولو علق الطلاق بفعله قال إ ن فعلت كذا ف أ ن ت طالق ففعله ناتيا للتعليق أ و مكرها لم تطلق ا ل م ر أ ة أ و علقه بفعل غيره قال إ ن فعل فلان كذا ف أ ن ت طالق ف إ ذ ا كان هذا الغير ممن يبالي بتعليقه من يهتم للموضوع وعلم به أ ن ص ل ا ق ا ل م ر أ ة متوقف على فعله ف إ ن فعله عالما عامدا صلقت و إ ن فعله ن ا س ي ا ف إ ن ه لا يقع الطلاق كما لو علق الطلاق بفعله وصل وعلى وصحله وسلم الله على آله سيدنا محمد وعلى آله